فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو نو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداءا تضل إحداهما أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذْكُرَ إِحْدَاهُمَا لُخْرَا وَلَا يَابَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُونَ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَّا ذلكم عقسط عند الله وأقوى للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارت حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح لا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد